إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره <تصفيق> ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يضلل فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنت قم الله حق تقاته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 وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصلى وصل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار نحمده جل وعلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الغرف الطيبات والبركات ونسأله جل وعلا وكما جمعنا في هذه الغرف المباركات أن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغرب الميامين رضي الله عنهم أجمعين فنزولا عند رغبة أحبتنا وإخواننا وآخرتنا في أن نتابع الكلام عما بدأناه البائحة من أحكام الأضحية سنخصص ما تبقى لعيد الأضحى حصصا بإذن الله تعالى تتعلق بهذه المناسبة المباركة ولا شك أن الذبيحة أو النسيكة هي كذلك عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا ولا بد أن نكون على علم بما يتعلق بهذه النسيكة أو بهذه الذريحة أو بأحكام العيد عموما وصلنا بفضل الله جل وعلا إلى الفصل التام والذي يتكلم عن عيوب الأضحية عن عيوب الأضحية إذا لا تجزئ الأضحية إلا إذا كانت سالمة من العيوب المنصوص عليها وما كان في معناها أو أقلح منها وما كان خفيفا فيعفى عنه عن البراء من عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا يجوز في الأضاحي أربع لا يجوز في الأضاحي هل تعرفون بعد هذه الأربع هل تعرفونها كلها ما هي هذه الأربع التي لا تجوز في الاضاح لا تجوز في الاضاح نعم نعم ما شاء الله ها هل ها اي بين عورها نعم <تسجيل> نعم والعزاء بين ظلها والمريضة بين مرضها والكسيه التي لا تنقى نعم الكسيه تمام الله يكلمكم قال قلت فإن أكره أن يكون في السن نقص فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد المراضب الكسيرة أي المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي ما؟ ولا تنقي أه؟ أي التي لا نقي لها والمخ أه؟ لا مخ لها وبين ضلعها أي عرشها بين عرشها بين عرشها طيب فإن هذه الأصناف نعم أجمع العلماء على هذه الأصناف الأربعة أجمع العلماء على هذه الأصناف الأربعة نعم ذكره هذا الإجماع ذكره ابن عبد البار ذكره ابن عبد البار في الاستذكار والنووي في المجموع ها؟ والنووي في المجموع وابن قدامة في المغني وابن هشام في البدايه وابن حزم في مراتب الاجماع وابن حزم في مراتب ها الاجماع نعم طيب وعن علي رضي الله عنه قال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحيه بمقابلة ولا بمذابرة ولا شرقاء ولا خرقاء والمقابلة ها التي قطع مقدم أذنها قطع مقدم أذنها يعني مشكلة في الحقيقة مرة كلمت فلاحا في هذه الأمور فقال لا سبيل لنا لا سبيل لنا إلا هذه الأمور لنسم يعني كعلامات لنسم هذه الأضاحي أن نقطع أذنها قلت له ألم يبقى فوق الأرض صباغة يعني لو اشتريت علبة من الصباغة لكفتك هذه المشكلة والله المشكلة في الحقيقة الناس لا يتوضعون فيأخذ أدن البهيمة فيقطعها أو يشقها يشقها شقين ودماؤها تسيل يعني المقابلة التي قطع مقدم أدنها والمذابح التي قطع مؤخر أذنها والصقاؤ التي شقت أذنها والخرقاء التي خيقت أذنها ظهور الحديد عدم إجذاء هذه العيوب وقيل تزئ وقيل تزئ انظر الشرح الممتع والقدس بالنسبة لمكسورة القرن القطن مكسورة القطن هل يجوز التضحية بمكسورة القرن أم لا هل يجوز التضحية بمكسورة القطن ما كروها نعم فعن حجية بن علي قال كن عند علي رضي الله عنه فأتاه رجل فقال البقرة فقال عن سبعة عن سبعة أحد الأحب يسأل يقول هناك من يقوم بثقب الأدن لتعليق الأرقام عليها ما الحكم, ما الحكم هذا هذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله ستأتي معنا بإذن الله لما أردت الكلام عليها فستأتي معنا إن شاء الله شكرا الله لكم نعم <تصفيق> <تصفيق> طيب إذن بالنسبة لمكسورة القرن بالنسبة لمكسورة القرن كما جاء في هذا الدليل ها يعني قال كنا عند علي رضي الله عنه كنا عند علي رضي الله عنه فأتاه رجل فقال البقرة فقال البقرة فقال سبعة عن سبعة عن سبعة طيب عن سبعة قال القرن وفي رواية مكسورة القرن قال لا يضرق لا يضرق قال العرج قال إذا بلغت المنسك يعني إذا كانت مهيئة للذبيحة وكانت عرجاء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأدن نستشف العين والأذن أين تأما سلامتهما من آفات تكون بهما؟ وقيل أن يطلبهما شيفين بالتمام والسلامة. بالتمام والسلامة. أما اليسير من هذه العيوب فيعفى عنه. اليسير الخفيف من هذه العيوب فيعفى عنه. لقوله صلى الله عليه وسلم بين عرارها يعني عرارها بين لا يمكن أن يكتم أو كذا بين عرارها بين مرضها بين ضلعها أي إنه يجزي اليسير من العيب في الأضحية قال الخطابي في معالم السنن وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه ألا تراه يقول بين عورها وبين مرضها وبين ضلعها فالقليل منه غير بين فكان معفوا عنه فكان معفوا عنه الحمد لله قال فنان شرين في البداية وكذلك أجمعوا على أن من كان من هذه الأربع خفيفا ها يعني المسألة فيها إجماع من كان خفيفا ها فلا تأثير له في منع الإجزاء فلا تأثير له في منع الإجزاء <تصفيق> تنبيه النهي عن العيوب الأرضعة وما في معناها تنبيه على ما أقبح منها فمثلا النهي عن العوراء تنبيه على العمياء هكذا وأما الوسم الذي يكون في أدن أضحية أو جسمها فلا يعد عيبا هذا سؤالك يا حسن عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخي له يحنكه وهو في مربد فرأيته يسم شاتا حسبته قال في آذانها في آذانها الوسم أي العلامة التي تميز بها البهيمة عن غيرها الذي يكون في وجه الأضحية منهي عنه يعني الوسم الذي يكون في وجه الأضحية فهذا منهي عنه لحديث جابين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أو مر عليه بحماس قد وسم في وجهه فقال أما بلغكم أني قد لعنتم من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها والحديث صحيح وقد نقل الإجماع على ذلك وقد نقل الإجماع على ذلك الفصل التاسع ما يستحب في الأضحية ما هي الأشياء التي تستحب في الأضحية على المرحى أن يختار الأفضل نوعا والأكمل خلقا والأحسن شية وهذا متفقنا عليه قال ابن سيده الشية كل ما خالف اللون من جميع الجسد وفي جميع الدوار وفي جميع الدوار وقيل سواد في بياض. قيل سواد في بياض. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كفأ إلى كبشين إلى كبشين تمام أقرنين أملحين فذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم الأقرن ذو القرن المعتدل الأملح فيه سواد وبياض فيه سواد وبياض فيه سواد وبياض والبياض أكثر وفيه ستة أقوان قال النووي في شيخ مسلم فيه استحباب استحسان لون الأضحية وقد أجمعوا عليه عن أبي هرية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم عفراء أحب إلي من دمي سودوين ومعنى عفراء بياض ليس بالناصر بياض ليس بالناصر وفي الحديث دليل على أن العمل القليل قد يكون أحب إلى الله تعالى وإن كان الكثير أكثر ثوابا عن هايشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لكبش أقرنه يطأ في سواد آه. يعني أنت لازم تشتري أضحية من الأفضل أن تتحرى هذه المواصفات التي جاءت في أضحية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فتكون حققت المتابعة في انتقائك لأضحية العيد كما كان يفعل حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يضرك. إن ززت شيئا قليلا في التمن الله إن سنة الحبيب المصطفى لا لو وضعت في كفة ووضعت الدنيا بما فيها في كفة لرجحت سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يعني هذه أمنا عائشة رضي الله عنها تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرناه نعم يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد نعم فأتي به ليوضح به فقال يا عائشة هل أم المديه يعني السكينة ثم قال اشحديها بحجر ثم أخذها وأخذ الكبشة فأضجعه انظر إلى موقف الحبيب مصطفى مع زوجته يعني تساعده في ها هي التي ها شحدت السكين بالحجر هذا دليل على إشراك النساء في هذا اليوم في أن تساعد المرأة زوجها لا حرج إن شاء الله هذا طبعا إذا كان الذي يذبح الأضحية هو الزوج أما إذا كان الجزار فهذا أمور آخر ولهذا يا إخواني أنا أمصحكم إن شاء الله تعالى تعلموا تعلموا كيف تذبحوا خرفكم ماذا أتيت أتيت بجزار أتيت بجزار لي للأضحية أول شيء بدأ به أخرج سيجارة من جيبه وأشعلها قلت له ماذا تفعل قال أدخل قلت له اتق الله هذا مكان كان التدخين أطفأها لما طرح الأضحية إلى الأرض أخذت السكين لأدبحها فغضب <تصفيق> فغضب يريد هو الذي أن يذبح من ذلك اليوم أخذت عهدا على نفسي أن أتعلم كيف أدبح ولو مكثت فيها نصف يوم، ما بفضل الله تعالى، ها؟ بفضل الله تعالى يعني أن نعجة كما تكلمنا البالحه لا بأس، أما الجدي لا بد أن تكون عنده ستة أشهر، لا بد أن تكون عنده ناعم يجوز أن تذبح الماعود كي العيد يجوز. آه إذا كان الزوج بيتا أو مسافرا أو كذا وربما تأتي معنا إن شاء الله أخذ الكبشة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الكبشة فاضجعه، ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به روح مسلم معنى يطع في سواد أي أسود القوائم قوائمه سوداء ويبرك في سواد أي في بطنه سواد في بطنه سواد وينظر في سواد أي ما حول عينيه أسود ما حول عينيه أسود قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فإنها من تقوى القلوب نعم <تصفيق> نعم فبالنسبة لحلق شعر الأونتا تستوي فيه الأنت مع الذكر لأن النساء شقائق في الأحكام والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الشعر أميط عنه الأدى أميط عنه الأذى فاعتبر هذا الشعر ها بالنسبة للمولود أذى وفعلا هو أذى لأن فيه دماء وفيه جراثم كذا كذلك هذا الشعر إذا بقي في الرأس يمنع أه أه تلك الأبخيرة التي تخرج من الدماغ، ففي فوائد كثير هذا الحلق سبحان ربي العظيم وأنها طبعا عنه القزع أن يخلق بعد الرأس وأن يترك بعد آخر طيب قال ابن عباس رضي الله عنه تعظيمها تعظيمها استحسانها واستثمانها استثمانها واستحسانها <تصفيق> يعني تكون سمينة وتكون حسنة وعن عائشة وأبي وغيرت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترك بشيني هذا عجيب سبحان الله أنا كنت وجدت في رسالة رسالة تتعلق بأحكام العقيقة يعني هذه رسالة أعطينها لأحد الأخوة رفض الله له رسالة قيمة وكنت وقفت فيها لها هذه المسألة سنرجع إن شاء الله في رياض الصالحين في أي باب في باب العقيقة لذكر الله خير نعم نعم هذا التفويق يحتاج إلى دليل نعم لو كان المنع في حقي ال البنية مثل الفتاة فهذا الأمر يحتاج إلى دليل <تصفيق> يقول أنه ينتشبوه مع الرجل نعم هذا كل حال نبحث عن المسألة إن شاء الله جزاكم الله خير أخويا طارق <تصفيق> الله أحبتك بارك الله فيك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عن عائشة وأبي هبيرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملاحين موجوئين فذبح الآخر عن محمد وآل محمد والخروف أو الكبش الموجوء هو منزوع الأنثيين والوجاء الخصاء وقيل الوجاء أن توجأ العرق والخصيتان بحالهم معنى أن الوجاء ليس بعيد لو كان عندك لو كان هناك خوف ليست عنده خصيتين هذا ليس بعيب بمعنى أن الذبيحة تجوز بهذا الخوف هذا هو المقصود أن الذبيحة تجوز بالخوف الموجود نعم وعن أبي عمر رضي سهل قال كنا نسمن الأضحية للمدينة وكان المسلمون يسمنون نعم يعني يعطونها بعض المواد أو كذلك تصير سمين كما هو الحال الآن أه؟ كما هو الحال أه مخصي. تمام. مخصي بالأسف أه بيتنا نرى أن بعض الناس أو بعض الفلاحين يعطون الدواب بعض العلف الحقيقة الذي يخالف طبيعة الحيوان يعني بعض العلف الذي قد يؤثر على لحم الخروف وهذا ينبغي للمسلم أن يبحث آه، أن يبحث عن الناس الذين يعطون العلف، يعطون الشعير، يعطون هذه التي تسمى بالنخالة أو كذا، آه، حتى تكون اللحم نقيه، جميلة، آه، ومفيدة وصحية، إن شاء الله تعالى. <تصفيق> <تصفيق> شكر الله لك أخونا طاهر. طيب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل ها؟ هذه صفة أخرى فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد ها؟ يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد والحديث في صحب داود وصحب الترمذي ما معنى فحيل أي كامل الخلقة لم تقطع أنت ياهو وقيل الكريم المختار للفحلة ومعروف الخوف الفحل معروف ها؟ يعني الفلاح يعرفون ما معنى الفحل يعني ذلك الخوف الذي يترأس القطيع تجد في مقدمة القطيع وشكله ما شاء الله يسمى بالفحل نعم وخلاصة القول فمجموع ما يستحب في الأضحية خلقا وصفة خلق صفة أن يكون أولا كبشا كبشا تعنيا وقلنا أن يكون أجيبك أخي في نهاية السؤال في نهاية الدرس إن شاء الله أن يكون كبشا وقلنا إن كانت تضحي بالأنت فلا حاج لكن الأفضل أن يكون كبشا فحيلا أو موجوءا اللهم أمين اللهم أمين وإياكم يا محمد أن يكون فحيلا أو موجوءا لا حاج موجوداً أي ليس بدون خصيتين أو بالخصيتين. طيب. أقراً، آه، أقراً. آه. أملح، أملح. آه. عفراً، آه. عظيماً، سميناً. ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويطأ في سواد. يبرك في سواء هذه مواصفات خروف السنة أو الخروف السني أه؟ أو الخروف السني هذا هو الخروف السني ولا بأس أن نضيف إليه السلفي <تصفي> <تصفي> الذي كان أكي أكيد فالسلف رجل الله عنهم كان يضحون بمثل هذه الأصناق حقيقا لمتابعة لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم إن هذه المواصفات التي ينبغي أن تكون فيه إن شاء حسن يقول أخون حسن أما البدعي فكيف حاله لا لا حاجة لنا بديك الخوف البدعي فنحن نبحث عن الخوف السني الله يكرمك يا حسن <تصفيق> ما شاء الله. لا الله عليه. نعم وهناك وهناك وصف آخر. هناك وصف آخر للخوف. وهو ليس بالمنطع ولا المتضاع في جسمه. هاه؟ فعن يونس لما يصاب قال خرجت مع أبي سعيد. هاه؟ الزوق صاحب رسول الله إلى شراء الضحايا. قال يونس فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم ليس بالمرتفع ولا بالمطبع في جسمه فقال لشتري لي هذا كأنه شبهه بكبش رسول الله أعلم أقول لكم لأن السلفة رضي الله عنهم وعليكم سلامة الله كانوا يشترون الأضحية التي كانت فيها المواصفات <تصفيق> نعم كمان شاء الله الله خير يا أخونا حسن هناك من أجابك البدعي هو الهزيل الضامر يشتريه الرجل الميسور خوفا من دفع المال لا يريد أن يكلف نفسه عناء شراء هذه الأضحية التي ذكرنا وإنما فقط حتى يسمى أنه يشترى أضحية فحسب ها؟ <سؤال> الله المستعان وكذلك وعليكم الله الحين وهذا الحديث صحح بنماجته <صح> <صح> <صح> هذا الحديث صححه بنماجه يعني ليس بالمرتفع ع عالي شكله عالي أو بالمتضع يعني منخفض كثيرا يعني متوسط آه وخير الأمور أوسطه ليس بالمرتفع وليس بالمتضرع هذه كذلك المواصفة خروفي رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بالأدغم ومعروف هذه المصطلح معروف أدغم يعني فيه سواد فيه سواد نعم إذن الواجب المجزء في الأضحية أن تتوفى فيه الشروط كالسن والسلامة من العيوب السن والسن تكلمنا عنها والسلامة من العيوب التي ذكرنا ويستفاد من مجموعة هذه الأحاديث جواز المغالاة في ثمن الأضحية لكن من غير مباهات وإصراف يعني الخروف الذي يجمع هذه المواصفات أكيد يكون له ثمن غال. لكن لا ينبغي أن ينصل الأمر إلى مسألة المباهات والإصراف يعني أن تشتري الخروف في هذه المواصفات بتمان غال لتتباهى على الناس فهذا لا يجوز قال تعالى لن ينال الله لحومها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى وكل وصاب ولا تفسفه عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل في عهد النبي يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيقولون ويطعمون ثم تباها الناس فصار كما ترى يعني هذا في زمن من؟ في زمان في زمان أبي أيوب الله المستعان الآن ماذا صاروا يفعلون؟ هناك من لا يشتريها أصلا ويوم العيد يذهب إلى مدينة أخرى ليقضي ذلك اليوم في تلك المدينة بعيدا عن أجواء مدينته التي فيها آه فيها أضاحي وفيها ذباح وفيه كذا وكذا وكذا فالله المستعان فضل عن صفي من الناس يتباهى ويب ويبحث عن أفضل وأجود وأعلى وأقرا وكذا مواصفات كثيرة ربما خالفوا فيها السنة آ ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الزرقاني في شرحه مباهات أي مغالبة وفاخرة فبع فبعدت عن السنة فإنما عاد على ذلك للمباهات ولم يمنع أن يفعلوا على وجه القرب إلى الله تعالى وعن أبي سريحة قال حملني أهل على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشات والشاتين والآن والآن يبخلنا جيراننا الفصل العاشر الفصل العاشر يتعلق بالاشتراك في الأضحية لا تززئ الشاة الواحدة إلا عن الرجل وأهل بيته آه. ويجوز أن يشترك سبعة سبعة أو عشرة أشخاص في البدنة أي الجمل وسبعة في البقرة سواء كانوا أهل بيت أو بيوت ما؟ أهل بيت أو بيوت ليس شرطا أن يكون هؤلاء السبعة من عائلة واحدة أو كذا إن كانوا جيران أو شيء من هذا القبيل فلا بأس إن شاء الله تعالى <تصفيق> طيب فعن أبي أيوب الأنصاري قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباها الناس فصارت كما طار فصارت كما طار وعن جابي بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبيه وأوتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضح من أمتي والحديث صحيح انظر الايراد وعن ابن ما قال كان ابو هريره كان أبو كان ابو هريره يجيء بالشاة فيقول أهله ها وعن فيقول وعنكم وعنكم وعن أبي سريحة قال حمل أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلن جيراننا هذه الأحدث الأطار تدل على إجزاء الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته وإن كانوا مئة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة وقد نقل ابن عبدالبارة الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في الكبش الواحد يعني الكبش لا يجوز أن يشترك فيه اثنان أو ثلاثة ولو بلغ من هما بلغ ما؟ أي من بيوت مختلفة في الكبش الواحد نفر أي من بيوت مختلفة <تصفيق> وعن جابي بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة الله مسلم وعن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة آه. نعم العوائب والأسرة نعم لا لأس كان حتى الجيران مثلا لو كان هناك بعد الجيران مثلا يمكن أن يشتركوا في بقرة أو في الإبل فلا حرج إن شاء الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضح عن أزواجه بالبقر, بالبقر. وعند ابن من حديث أبي هريرة بقرة بينهن بقرة بينهن قال أبو جعفر الطبر أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة لا تجزئ عن أكثر من سبعة لكن حديث ابن عباس حجة على الإجماع المدعى وخالف أيضا سعد بن مسير ويسحق بن رهويه وابن خزيمة وبوب له النسائي في سننه ما تجزئ عنه البدن في الضحايا وذكر حديث رافع بن خديج قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشائب بعير وهو في الصحيحين ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه No <clears throat> قال اعلم أن أن شروط الاشتراك في الأضحية في البيت الواحد ثلاثة: القرابة والنفقة والمسكن. وقال في بداية سبعة في البقر سواء كانوا أهل أهل بيت أو بيوت. <تصفيق> الفصل الحالي عشر قال البخاري يعني فصل الذبح بالمصلة الذبح بالمصلة قال البخاري باب الأضحى باب الأضحى والنحي بالمصلة عند نعمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحى بالمصلة والحديث عن البخاي وعند مالك هو الإمام خاصة يعني مالك يقول بأن هذا الأمر يتعلق بالإمام قال يخرج أرحيته إلى المصلة فيذبحها في المصلة وعنه إنما يفعل ذلك لألا يذبح أحد قبله لكن تبت من حديث جندب بن سفيان قال شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما قد الصلاة رأى غنما قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شات فليذبح شات المكانها ومن, ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل بمعنى أن الدبيحة قبل الصلاة هي فقط لحم يأكله صاحبه وليست نسيكة غير أن هذا الحديث فيه دلال على أن الصحابة كانوا يدبحون بالمصلة أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يدبحون بالمصلة وبواب له النسائي في سننه ذبح الناس بالمصلة وتبت ذلك عن عمر رضي الله عنهما فقد روى الإمام مالك في المرطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر ضح مرة بالمدينة فقال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فخيلا أقرن ثم ذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الطرحية في بيته أو قيبا من بيته لقوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أهل أم المدية أي ثم قال اشحديها بحجر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذبح في بيته أو قريبا من بيته وطبعا هذه المسألة يمكن أن تكون في المصلة أن يطلب من عائشة السكين أو كذا لا يمكن أن تكون إلا في البيت <تصفيق> ما شاء الله ضحى خالد بن عبد الله القصر ابن درهب في المصلى عند المنبر فقال أيها الناس إذا تقبل الله منكم ضحاياكم فإن مضحن بالجعد من درهم فإنه زعم <تصفيق> أن الله لم يكلم موسى تكريمه أكرمك الله ما شاء الله هذه تحظى مزاك الله خير هذا دليل على جوازي، على جواز الأضحية بالمصلى نعم حتى وإن كانت بالفشع <تصفيق> شكرا الله لكم ما شاء الله انظروا إلى مواقف السلف مع العقيدة لا إله إلى الله <تصفيق> قال الإمام الشافعي في الأم ومن شاء من الأمة أن يضحي في مصلى ومن شاء ضح في منزله وإذا صلى الإمام فقد علم من معه أن الضحية قد حلت نعم إذن نختم بهذا الفصل إن شاء الله تعالى هو وقت وقت الأضحية فصل وقت الأضحية <تصفيق> قال ابن عبد في الاستذكار أجمع العلماء على أن الأضحى مؤقت بوقت مؤقت بوقت وقال ابن المنذر في الإجماع ما شاء الله تمامًا لا نستعاف عليهما يستحقون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وقال ابن مندي في الإجماع وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر أنظر المجموع وتفسير القرطبي ولا خلاف بين العلماء أن من ذبح قبل أن يغدو إلى المصل بعد الصلاة فقد فعل ما لا يجب وأنه لا ضحية له وأن عليه إعادة ما أفسد من ضحيته تلك يعني وفقت لحم وليست ألحية أو نسيكة دليل ذلك حديث أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وعصاب سنة المسلمين عصابة سنة المسلمين فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما وقتها فبعد صلاة العيد ولا اعتبار بوقت الصلاة والخطبة بل بنفس فعلها دليل ذلك حديث البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا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 واحد دخل وكتب خبر عاجل جيد نعم اللاقت قوله فقد أصاب سنتنا إن شاء الله تعالى بارك الله فيك نعم أخوانا طاري فصاحب رسالة عقد فصلا في نهاية رسالته ساق فيه الأحاديث الضعيفة في في الأضحية، هاه؟ ولا بأس إن شاء الله كما قلتم النزك نذكر بعض بعض البدع، هاه؟ التي تقع في هذه المناسبة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير فكرة طيبة، هاه؟ وكل الأخوة مطالبون إباحته، إن شاء الله تعالى إباحة عن البدع التي تقع. في هذه العشر الأواخر في عيد, في عيد الأضحى وليس في العيد فقط حتى في العشر يعني منذ دخول عشر للحجة حتى نضع قاموسا لهذه البدع إن شاء الله تعالى وتكتب وتدون بإذن الله تعالى وتوزع لنحدر الناس من شرها هذا مشروع في الحقيقة والله مشروع جميل جدا إن شاء الله تعالى لأن هذه البدع تختلف من منطقة إلى منطقة فالبدع الشمالية ليست كالبدع الجنوبية وهكذا والبدع الشرقية ليست كالبدع الغربية نعم نعم يعني يأخذون من دم الأضحية ويقولون يعطونه يعطونه آه من أخذ أول البيت؟ من أخذ أول سيف؟ يعني هل هل تمت الصلاة في المصلى هل تمت؟ لا لا لا حرج لا لا حرج يعني أنا أصلي في المصلى والسنة هي الصلاة في المصلى أصلي في المصلى أنتهي مع الثامنة والنصف ليست عندكم مصلى ما شاء الله آه تصلون في المساجد لا على كل حال لما ترجع من المسجد اللهم إن كان والدك أو كذا آه خارج المغرب، آه خارج المغرب ما شاء الله <تصفيق> ما شاء الله أخويا أبو حسام أسقط عنك الصلاة. طيب لا حاج. قد أسقطنا عنك الصلاة ما شاء الله تنتهي بصعى وبعد مساجد تتأخر. نعم. يا نحن عندنا هذه المشكلة. عندنا هذه المشكلة في المصلّى مع المساجد، يعني أنا أذهب إلى المصلّى التامن والنصف نصلّي صلاة العيد، ونعود إلى الحي، ونسمع مكبرات الصوت في في في الصومعة لا زال يرددون التكبير الجماعي، وأشرع في أضحية، وبعد مرور 15 عشر دقيقة أو عشرون دقيقة، أرى الناس يخرجون من المسجد، والله المستعان. الله نعم آه. المهم هؤلاء الإخوة إذا صلوا هم وسبقوك لا حرج لا حرج المهم أن تتم الصلاة لا يذبحوا خارج وقت الصلاة لو أن بعضهم صلى آه صلى وسبقك ووجد جزارا خصوصا وأن الجزار في ذلك اليوم أه؟ كمن يبحث عن عنقاء مغرب كما يقال <تصفيق> هم قلة إذا لم تفز بجزار ربما بقيت نص يوم وأنت تنتظر إذا لا حرج إذا كان إخوانك صروا قبلك ووجدوا الجزارة في الطريقة وكذا لا حرج إن شاء الله نعم الله يكلمكم إذا <تصفيق> <تصفيق> قلنا وقتها وقتها هو بعد صلاة العيد ولا اعتبار بوقت الصلاة والخطبة بل بنفس فعلها <تصفيق> <تصفيق> نعم بوض البخاري للحديث باب الذبح بعد الصلاة فعلقه بفعل الصلاة أه؟ فعلقه بفعل الصلاة وعن جند بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله فليذبح على اسم الله وأما وقت صلاة العيد فحين وقت صلاة السبحة أي نافلة الوقت الذي تجوز فيه النافلة ذلك وقت صلاة العيد خرج عبد الله بن بوسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فتن أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال ها إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغنا ساعتنا وذلك حين التسبيح حين التسبيح يعني الواجب التزام هذا الهدي النبوي حتى نرفع عن الناس الحاج المشقة بسبب إبطاء المصلي فلا يتأخرون عن دمح الأضاحي ولا يتخلفون عن الصلاة يعني هذا شيء جميل في عندنا التامنة التامنة وعلى أكثر بعد تقدير الثامنة والنصف نكون ينتهينا من الصلاة في المصلى أما المساجد تبقى إلى التاسعة والتاسعة والربع أو شيء من هذا القبيل. إذا لا ينبغي للإمام أن يتأخر عن المصلين ويمتد وقت الأضحى إلى آخر أيام التشريق وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده ونصره جمع من أهل العلم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح كل أيام التشريق يمكن أن يذبح فيها الشخص تاني عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هو وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا وأيام من أيام أكل وشرب فجعل حكمها واحدا كالأكل والشرب ثالثا عن عائشة بن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنع إلا لمن لم يجد الهدي يعني لا يجد الصوم في أيام التشريق إلا طبعا لمن لم يجد الهدي أو لم يذبح نعم <تصفيق> فجعل أيام التشريق تتساوى مع يوم العيد بتحريم الصيام رابعا أن هذه الأيام كلها دومين جمرات كما سبق معنا في الكلام عن الحج وعني عن الحج ومنواسكي نعم. خامساً أنها كلها يشعر فيها التكبير المطلق والمقيد التكبير المطلق والمقيد. <تصفيق> قد ذكر الحافظ في الفتح قولا قولا يمكن عده قولا سالس هو أن يوم العيد من أيام وهو أن يوم العيد من أيام التشريق واستدل له بأقوال أهل اللغة وبحديث علي رضي الله عنه وبحديث علي رضي الله عنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامل إذن هذا ما ورد في هذه الليلة إن شاء الله تعالى من كلام حول أحكام تبيحة العيد نسأل الله تعالى أن يفعني وإياكم ما سمعنا <تصفيق> نعم أيام تشير الثمان وما يسمى بالقديد آه. نعم ذاك هذا هذا موضوع قيم يتكلم عن التكبير المقيد والمطلق حتى يستفيد. قلت هذا موضوع قيم إن شاء الله تعالى يستفيد منه الإخوة يتكلم عن التكبير المقيد والمطلق. أخي هشام طيب بهذا نكون خاتمنا إن شاء الله تعالى هذه الحصة النظارة إن شاء الله تعالى